سائل يقول نمت وبعد نومي أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان ولم أكن بيت النية على الصوم فأصبحت مفترا ثم علمت بعد تناول طعام الإفطار أن اليوم أول أيام رمضان فماذا أفعل وما الحكم في ذلك إذا لم يعلم بدخول رمضان ونام ولم ينوي الصيام ثم بان بعد طلوع الفجر وبعد إفطاره أن اليوم يوم رمضان وجب عليه الإمساك لحرمة الشهر وصومه غير صحيح لأنه لم يبيت النية وبخاصة أنه تناول طعاما وعليه قضاء هذا اليوم ولا حرمة في إفطاره قبل علمه بدخول الشهر والله أعلم